سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة لا تصلوا بين السواري لينوا في أيدي إخوانكم الله أكبر الله أكبر كلا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل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 كتابا موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها وسنجزي الشاكرين وكائم من نبي قاتل معه ربيون كثير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 والله يحب المحسنين الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا وَهُمُ النَّارُ وَبِيسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ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 وَإِنِ الْمَضْضُمْ عَلَيْهِمُ ولا الْضَّالِّينَ آمين. <تصفيق> وَلَقَدْ صَدَقْكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحْسُنُهُمُ بِإِنِّهِ حَتَّىٰ يَأْتِيهِمْ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 لا صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوم على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فأثابكم غم بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصيراط المستقيم، صيراط الذين أنعمت عليهم وغير المذنب عليهم ولذالك ثم. نزل عليكم من بعد الغم أملة وعاسين يوشطوا طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق من الجاهليين. يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر قل له لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاونا الله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 وَإِرَمَ الضُّعْبِ عَلَيْمٌ وَلَضَالِّينَ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلْيَبْتَنِ لِلَّهِ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلْيَمَحِّصْ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَتَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتِقَالِ جَمْعَانَ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ولقد عفَّلَ اللَّهُ عَنُّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا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 ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 قتلتموا في سبيل الله أو متبوا لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متبوا أو قتلتموا لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت غليظ القلب فضوا غل و القلب ولو كنت فضوا غل و القلب لفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأم فعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأم فاعف عنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم يَوْصُرُكُمُ اللَّهُ يَوْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبٌ لَكُمْ وَيَخْذُكُمُ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَوْصُرُكُمُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَوْصُرُ وَمَنْ بَعْدُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك لا تعيين إهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغيروا المغضوب عليهم وَلَا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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل اليات بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن تبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وما هو جهنم وميس المصير هم درجات عند الله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 أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتموا أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير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 قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هموا للكفر يومئذ أقرب من هبول الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون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 والذين قالوا اخواني موسى وقعدوا الذين قالوا اخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا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 ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا يحزنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الضراط المستقيم ظراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زرزالها وأخرجت أرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث وأخبرك، وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث وأخبرنا بأن ربك أوحيلنا يومئذ يصدر الناس أشتات يصدر الناس أشتات ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم فمن يعمل, فَمَن يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّة خَيْرٍ يَأْرَهُ وَمَن يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّة أَوْلِيَاءِ اللَّهِ